نا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة ك لنح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزرّ صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن وعلما القرآن خلق الإنسان سيدك سين دين مقتدر الرحمن وعد القرآن خلق الإنسان انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ في أَنْزَلَ السّيِّدُ مِن عِنْدِ مليك مُقَتَدِرِ النَّرْحَمَانِ الرَّحْمَانُ عَلَى مَنْ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإنسانَ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان my Ah uh -huh. ایی کونتو فبأي Bab بی Let me I... b i i I. Oh. که